وزد وبارك على النبي الحبيبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد لازلنا في سنة الحسب في السنة التي تعد فارقه في تاريخ الإسلام كل عمل فيها لو لم يتم بهذه الصوره التي أرادها الله عز وجل بل ارتد هذا المقصود في عكسه لانقلبت أحوال ولتبدلت أمور لكم أن تتصوروا أن المسلمين عند فتح مكة لاقوا مخاومة عنيفة واستطاع القراشيون أن يهزموا جيش المسلمين ما الذي يمكن أن يحدث بعد هذا الانكسار سيتشجع المشركون في اقطار الجزيرة أن ينقلبوا إلى المدينة ليجتثوا من فيها خضر خضراءهم تصوروا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة بدلا من أن تدين له العرب وتأتي له مذعنة اجتمعت كلمة العرب على محاربته كيف يكون الأمر هذه سنة حاسمة ويزيد من أهمية هذه السنة أن قبيلة قوية كانت تسكن بالطائف والمشركون عندما سمعوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هناك قرية أخرى غير مكة كانت تنازع القرشيين السيادة والوجاهه هذه القريه هي الطائف وهي على بعد كيلوات بسيطة من مكة وسبحان الله كان تشابوه شديدا في موقف كل من القريتين من الدعوة مكة صدت عن سبيل الله ومنعت النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينشر دعوته وتكالبوا على منع وهموا بطرده وأجبروه على مغادرة مكة كذلك الطائف عندما حط النبي عليه الصلاة والسلام فيها ترحالة لم يستقبلوه استقبال النبلاء عندما يحل عليهم ضيف غريب بل تنكروا له وأغروا به غلمانهم وصبيانهم وعبيدهم قذفوه بالحجارة سبوه قذعوا له اللفظة حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام طريدا من الطائف كما خرج مهاجرا من مكة ولذلك سنجد أن هذه القرية وهي الطائف وما حولها من القبائل كقبائل هوازن تمثل قوة معادلة لقوة مكة فإذا كانت مكة قد خضعت فإن هناك قوة مكافئة لمكة والفكر الاستراتيجي العسكري يجعل من القيادة العسكرية غير آمنة عند وجود قوة مناوئه طالما في قوة مناوئه اذا لابد من القضاء عليها لابد من القضاء عليه يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما راجع من الخندق واراد أن يخلع سلاحه قاله جبريل إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد ووجهه إلى بني قريضة قوة عسكرية مناوئه اذا في حالات الحسم لا يجوز القائد العسكري أن يترك أي بؤرة يمكن أن تسبب له إزعاجا فما بالك إذا كانت هناك قوة عسكرية مكافئة وقوة عسكرية يعمل لها ألف حساب إن قبائل الهوازن تستطيع أن تحشد أكثر من عشرة آلاف مقاتل تستطيع أن تحشد أكثر من عشرة آلاف مقاتل ولذلك بعد أن ستب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وأرسل سراياه هنا وهناك لتحطيم الأوثان والأصنام ونادى مناديه في مكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع صنما إلا كسرة كسرة الأصنام في سائر بقاع مكة وأرجائها ونواحيها ودانت مكة ببطونها وعشائرها وأفخاذها لدين الله عز وجل رغما أو طوعا وكان من تمام رأفته ورقته أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر على مكته رجلا منهم رجلا منهم كما قلت لكم أنفة عتاب ابن اسيد قرشي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على مكة إن الإسلام لا يحارب الزعامات إذا رضيت هذه الزعامات أن تدخل في الدين طوعا أي زعام دخلت في دين الله طوعا الإسلام لا ينزع زعامتها يعني مثلا لو أن هناك دولة إسلامية واعده ولها جيش إسلامي قوي وانطلق هذا الجيش في ربوع الأرض ولما دكت هذه الجيوش أمريكا دخل جورج بوش في دين الله عز وجل الدول الإسلامية تقول له خلاص لا بأس كن رئيسا لهذه الولايات ما دمت قد دخلت في دين الله عز وجل أو على الأقل رضيت بأن تدفع الجزية وأنت ذليل حقير فلا ينبغي أبدا أن يفهم الزعماء والرؤساء أن الإسلام يجتث رئاستهم إلا إذا أبوا محاربة أبوا محاربة الإسلام خلاص إذن هم في حرب على الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم نصب بن عتاب أميرا على مكة كان قرشيا ولم يسلم إلا بعد الفتح رضي الله تعالى عنه عندما ستب الامر أتت الأخبار من المخابرات العسكرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك تحركات مريبة هناك حشود عسكرية هناك جحافل عسكريه تتحرش بدولة الإسلام وتريد منازلة المسلمين في مكة معلوم أن الضربات الاستباقية هي الضربات المؤثرة الموجعة من سبق سبق ومن تأخر هزم ذا في المنطلق أو المنطق العسكري عندما أتت هذه المعلومات إلى النبي صلى الله عليه وسلم درسها وحللها, درسها وحللها وبعد أن مكث في مكة ثمانية, ثمانية عشرة أو ثمانية عشر يوما بعد 18 يوم أو 20 يوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش أن يتحرك إلى هواز القوة العسكرية الجبارة التي تتحرش بالإسلام والمسلمين كان ذاك كان يوم خمسة شوال خمسة شوال فتحمتك كان إمتى كان في رمضان إذن بعد أيام قلائل تحرك الجيش الجيش الذي ماشى على قدم من مكة إلى المدينة وهذا الجيش توزع إلى سرايا جاثت حوالي مكة لتهد الأوثان وتحطم الأصنام هذا الجيش تجتمع سرايا تتألف كتائبه ثم بعد ذلك يتحرك تجاه أوازن العشر تلاف اللي هم دخلوا مكة بالإضافة إلى ألفين من مسلمة الفتح جيش اتناشر الف وارسل النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه العيون والرصد كعادته صلى الله عليه وسلم اتناشر الف ماشين قبل منهم قوات الاستطلاع تعرف ايه الاخبار ايه التحركات بيقبل مين العدو ايه وعند النساء ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعيناه منصوبتان تجاه الشعب ينتظر رصدهم المخابرات بتوع افراد المخابرات بالمعلومات فاتت المعلومات ان الطريق سالك الطريق سالك وليس هناك اي عقبات والمسلمون ليس هناك خوف على تحركهم وبدأ تحرك الجيش ليسيل في وادي منحدر يسمى وادي حنين وادي يعني جبل هنا وجبل هنا وادي حنين يا إخوتي وادي منحدر كذا منحدر منحدر يعني اللي ينزل فيه ليس له إلا اتجاه واحد يمشي قدامه على طول يجير يا مش هيعرف ليه لأنه إيه منحدر وادي منحدر نظر المسلمون إلى الجيش عند انحداره إلى الوادي ما شاء الله جيش دبار امتل بهم الوادي قال بعضهم بعد أن رأى قوة الجيش لن نهزم اليوم من قلة كش كبير جدا من اللي يغزمنا تليزمنا بقى لابد يكون أضعفنا مرات عديدة قال ربي سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ايه اللي حصل ساقصه عليكم امير هوازن كان شابا يسمى مالك ابن عوف شد فيه حميه الشباب عمل حاجه عجيبه جدا حشد كل قبيله هوازن بعجائزها ونسائها واطفالها وحشدها بكل اموالها واغنامها وابلها وخيلها وحميرها وذهبها وفضتها وقال للجماعه الجيش بتاعه هذه نسائكم وذراريكوا واهاليكم واموالكم وانعامكم فقاتلوا دونه لو انتم تهزمتم كل هذا سيضيع دريد وكان رجلا مسنا نيفع على المائة، ومن شدة هرمه كان لا أن يفتح عينيه. واحد يحرك الحاجب كده عشان يفتح عينه. قال له يا عوف، يا عوف ابن مالك لو هزم جيشك محمدا فماذا يحتاج الواحد منهم إلا سيفه؟ افترضنا احنا إحنا هزمنا جيش محمد. إحنا محتاجين النساء والذرية والأموال والغنم ده ليه؟ إحنا عوزين بس رجل بسيف فمش محتاجين ده كل وإنها زمان محمد وإنها زمان محمد فواخي النساء والذرية والرجال ده كله هيقع في الأسر والأموال والذهب والفضل ده كله هيتاخذ عقلك عقلك يا عوف فنهره عوف فنهره عوف موظم الجيش بقى شباب ودور الضرق العجوز من المتقاعسين المثبطين المتخاذلين يالله عوف احنا كلنا مع كلنا انطلق عمل ازاي جعل هناك قوات من الرما وكان اهل هوازن رماه يتقنون الرم جعلهم على الجبل جعلهم على الجبل ولم يجعلهم على الجبل من بدايته، ولكن جعلهم في بدايات الجبل بعد فترة ثم حشد جزءا كبيرا من قواته ليسد بهم فم الوادي فعندما توسط المسلمون الوادي وانسالوا فيه انهالت عليهم الرماح والسهام والنبل اضطرب الجيش اضطرابا عظيما القوات الامامية القوات المدرعة قوة الفرسان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الفرس لما يصب سهم والوادي ضيق فالخيل رجفت الخيل رجفت وبدت الخيل تتقهقر وتتحرك من غير نظام الفرس بقى لما يرفع رجله ويضر حول نفسه ويقعد صيح ويعمل وعند ذلك اضطرب نظام الخيل واضطرب نظام الفرسان وشد الكفار على جيش المسلمين فتفرق الجيش وفر كثير من المسلمين ولم يبق أحد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر من المهاجرين والأنصار واهل بيته صلى الله عليه وسلم وممن ثبت من المهاجرين ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ومن, ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان ابن, الحارث ابو سفيان ابن الحارث شاعر قريش المفلق الذي كان يهجو النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وكان يقارعه ويناقضه حسان ابن سابت رضي الله تعالى عنه وكذلك الفضل ابن العباس وربيعة ابن الحارث واسامه ابن زيد وأيمن ابن أم أيمن هؤلاء جميعا ثبتوا حول النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الضعيفة في الجيش مسلمة الفتح مسلمة الفتح عندما رأوا اضطراب الخيل وتققر الفرسان وأن نظام الجيش قد اضطرب وأن عقد الجيش قد انحل وانفرطت عقدات هذا الحبل ايه اللي حصل صاح مسلمة الفتح وقال بعضهم اليوم ظهر سحر محمد اليوم ظهر سحر محمد فقال النبي عليه الصلاة والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يصرخ فيقول يا معشر الأنصار وقدم الأنصار قبل المواجرين ليه؟ لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعت العقبة الثانية على الموت أن ينصروه مما ينصرون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم وسموا بالأنصار لأنهم آووا ونصروا رضي الله تعالى عنهم جميعا وكان العباس رجلا جهوري الصوت العباس كان رجلا جهوري صوت يقال كان ينادي على خادمه بالغابة على بعد عدة أميال فيسمع صوت الميل حوالي 1600 متر يعني حوالي مثلا على بعد خمسة كيلو ينادي انت يسمع صوت يجيله جاري ما شاء الله فالي عباس نادي فنادى العباس يا معشر الانصار يا معشر أنصار يا معشر أصحاب السمرة ما هي السمرة السمرة هي الشجرة وما قصة الشجرة أجدد العهد بها النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما أرسل عثمان ابن عفان إلى مكة ليفاوض القرشيين في دخول مكة أخر القرشيون عثمان وطاف عثمان حول البيت فلما صبطاء المسلمون مقدم عثمان طلعت هناك شائعه بأن عثمان قد قتل عثمان قد قتل واحد من المسلمين يقتل ينفع هو جيش هو دم المسلمين كده دم رخيص واحد يقتل مش مشكلة حمد الله جدت في واحد يعني ما جدش في لا هنا بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الموت ان هم هيهجمهم على مكة بسيوفهم فقط كده الى ان يموت وكانت هذه البيعة تحت شجرة وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان قال الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه ولذلك من شهد الحديبيه في الجنه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الفاظ حديث حاطب المشهور وما يدريك انه قد شهد بدرا والحديبية شهد بدرا والحديبيه وكان المسلمون 1300 أو 1400 فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بمناديه يا معشار الأنصار يا معشار أصحاب السمرة فأجابوا لبيك لبيك سمعنا لك لبيك لبيك وأخذ الصحابة يأمون يا الصوت يؤمن يا أنه يتوجهون نحوه ويقصدونه حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اجتمع مئة من الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام كبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال وقال الآن حمي الوطيس فأطلقت هذه الجملة مثلا ذائعا وشائعه الآن حمي الوطيس أي اشتدت المعركة وفتح الله تعالى على المسلمين وتقلبت أحوالهم وثبت الله تعالى أقدامهم وانزل الله تعالى ملائكته يقتلون دون المؤمنين ونصر الله تعالى جنده وهزم الكفار وحده سبحانه بعونه وتوفيقه ومدده وقوته وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرته ويوم حنين يمكن أن تنصب يوم على الظرفية ويمكن أن تنصب أنها مفعول لفعل محذوف اذكروا يوم حنين عندما أعجبتكم هذه الكثرة الكثيرة قال الله فلم تغن عنكم شيئا كثره إيه فلم توني عنكم شيئا عمر ما المسلمين ينتصر بكفر فلم تغن عنكم شيء يذكر بأن كتيبه المجاهدين في حرب 48 كانوا بضع عشرات كتيبة المجاهدين مش تبع الجيش العربي بقيادة جلوب باش لا بقيادة واحد مسلم وكانوا بضع عشرات هجموا على عدة كتائب يهودية في أبناته أفنوا كتاب يهودي عدة مئات من اليهود مسلحين بتسليح عالي ومدربين لأن اليهود خرجين من الحرب العالمية الثانيه جنرالات يهود مدربين تدريب عالي متسلحين تسلح عالي استطاع المجاهدون بأسلحتهم البسيطة أن يقضوا على عدة كتاب من اليهود قال اليهود إننا لا نقاتل بشرا وإنما نقاتل جنا من قتع دول، ومن طرائف ان شيخ فرغالي عليه رحمة الله كان رجلا تاجرا بيتاج رجل تاج في حرب 48 صنع مدفع استخدم في قتال اليهود فكانت مكافأته انه عندما رجع الى الديار قدم المحاكمة بتومة الخيانة وتم اعدامه جزاء وفاقا والجزاء ليس من جنس العمل والجزاء ليس من جنس العمل الشاهد الشاهد أن المسلمين لا يغلبون أبدا إلا بدينهم لا يمكن لا تظن ان المسلم يغلب إلا بالدين بس إلا بالدين في الحرب التي دارت بين المجاهدين الأفغان وبين الروس الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله هناك طبعا بعض التحفظات يعني على بعض المناهج ولكن لن الفائده بيذكر في كتابه ايات الرحمن في جهاد الأفغان أن هناك رتل من الدبابات حاصر مجاهدا كان في يده يعني شوية بتاعها كزان كب فأخذ علبة فارقة فرم بها الدبابة فانفجرت ففر الروس وظنوا بقى انه مع مدفع اربجيه وهي صدم كله ففر الروس يا اله رتل مدرعات يفير من رجل اعزل متسلح بعلب سلم فاضيه راما علبه السلم الفاضيه راح فجر الدباب امر عجيب ولذك نحن لنقاتل ولا ولابعد وانما نقاتل بذلك الدين الذي اكرمنا الله تعالى به خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عندما رسله هرمز وكان قائدا على ما أظن قائدا عظيما من قوات الفرس وكان له بقى يعني أتى بعدة مئات من الآلاف من الفرس الحديد والديباج والذعب والجلبة والصراخ والنيران كيش جبار فبقت لي خالد قال له انتو إيه لجابكم هنا انت يا حسانة الناس انتو قال لي إيه إذا كنتم تريدون الميرة عاوزين شوية أكل وارغفين عيش ولا بتاع ارجعوا كل واحد ندينه دينار ونديله مؤلث الصف والشت وارجعوا تاني يقول له خالد بن ولد ايه يكتب له كتاب أرعب وجعله ترتعش فرائصه عندما كان يقرأ الكتاب قال له إن الله قد بعثنا إليكم وقد علمنا بأن دماءكم بأن دمائكم أزكى إلى الله تعالى فأردنا أن نتقرب بدمائكم إلى الله طبعا أنت حاجة جبارة جدا خالد جيشه إيه 16-17 ألف ودعش رد المئات الألاف أرقى الله تعالى في قلوبهم الرعب وهزموا هزيمة النكراء وضعضعهم خالد ودوخهم، وأنساهم أنهم قوة عسكرية سبحان الله فالمسلمون ليغلبون أيها الاخوه لا بكثره ولا بعدة وإنما يغلبون بهذا الدين قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا خلاص وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم واليت مدبرين ثم وليتم مدبرين مش قال ثم توليتم لا ثم وليتم ولا اجبر بسرعه وفر بسرعه ثم وليتم مدبرين ثم شوف انظر ثم وليتم مدبرين مدريتوا ايه مين يعرف حال يبقى حالكم عند الفرار مش فرار مش انسحاب منظم لان الجيش عندما ينسحب اذا لم ينسحب بطريقه منظمه فانه يدمر تدميرا كما قلت لكم من قبل طب الجيش لما بينسحب ينسحب وهو مفرق يبقى هذا ادى الى ماذا الى هزيمته اذا المسلمين تهزمهم ولما اجوا رجام لورا رجهم متقهقرين مدرين مفرقين مبعثرين فهذا أدع إلى الى نذير الهزيمه اذا هزيمه ماهقه بكل المقاييس ايه اللي حصل ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أدي جبل هنا وجبل هنا وأدامهم العدو سبذ الحتة وأدامهم ووراهم آخر الوادي عالي مش وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى المسألة فضلت وقت حتى يحدث التمحيص ويتحقق البلاء ويعرف معادل الصدق من الرجال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروه الآيات إذن ده فضل من الله ونصر من الله وتوفيق من الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين طبعا عذب الذين كفروا بالقتل والأسر لأن المسلمين قتلوا كثيرا وأسروا كثيرا طيب الجماعة بقى المشركين اللي هم طفشوا من أرض المعركة مم المسلمين غلبوا بقى وانتصروا وساقوا بقى الاسرى والغنائم وقتلوا من قتلوا طيب فلول المنهزمين اين ذهب في هناك منطقة بين مكه والطائف تسمى اوطاس يعني في في فرقتين فرقه منهم ذهبت الى اوطاس وفرقه منهم ذهبت إلى الطائف طب اش معنى اوطاس معنى لانها لم تزل بعد على العهد القديم عهد الكفر طيب فوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائفة التي ذابت إلى اوطاس وكان طائفة قليلة أرسل عليه وسلم إليهم كتيبة من الجيش بقيادة أبي عامر الاشعري أبو عامر الاشعري ابن خوه أبو موسى الأشعاري أبو عامر الاشعري مين بقى عم عبد الله بن قيس لقيسر من ابو موسى عامر تعقبهم الى اوطاس وقاتلهم وهزمهم وقتل المقاتله وسب ثم أصيب فقتل عليه رحمة الله وقبل أن يموت اسمع طلب من ابن اخيه ابي موسى طلب من ابن اخو قبل ما يموت وهو في النفس الاخير في الموت ما قال له موسى وخلي بالك من المر والعيال وخلي بالك ان عندي فلوس في مكان الفلان حافظ عليه وولد ولادك لا اخر حاجه يقولها قبل ما يموت بعد هذا البلاء وهذا الجهاد قبل ما يموت قال لابن اخيه وطلب منه ان يستغفر له رسول الله يا الهي يستغفر له رسول الله بعد الجهاد والإسلام والنصرة والمدافعة هو عمل ليه عشان يستغفر له رسول الله يا سبحان الله انظر يخوانا الانسان لا ينبغي ان يامن على نفسه بل ينبغي ان يخاف ينبغي ان يخاف لانه من خاف ادلج من خاف ادلج ادلج يعني مشى طول الليل ادلج ومن ادلج بلغ المنزل لكن اللي بي طول الليل وخذ طول النوم وطول النهار زربحه ليس له هدف ولا رسالة يعيش كما تعيش الأنعام وقول بعد كده ربنا فلنا طب شوف هذا المجاهد هذا المجاهد يموت قتيلا في سبيل نصر الدين الله عز وجل مطلبه الأخير قبل أن يموت أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري ومسلم فاستغفر النبي عليه الصلاة والسلام له ودعا له كما استغفر ودعا لأبي موسى رضي الله تعالى عن الجميع إذن الطائف الصغير من المشركين الذين فروا قاتلهم أبو عامر وقضى عليهم أما الجزء الأكبر من الفرين فإنهم توجهوا تجاه الطائف الجزء الأكبر من الجيش الإسلامي توجه ناحية الطائف القرية التي تنافس قريشا في الزعامة والسيادة والوجه، وهم يعلمون عند نهازهم عند انهزامهم إلى الطائف أنهم مطلوبون أنهم مطلوبون من قبل جيش يتعقبهم فإن ظافر بهم قتلهم وأخذهم ولذلك احتاطوا للأمر أشد الاحتياط وتأهبوا له أشد ما يكون أتأهب وكان ذلك أيضا في شوال لازلنا في شهر شوال يعني القتال هوازن كان في شوال أو طاص كان في شوال الذهاب إلى الطائف كان في شوال حصار الطائف وقتال أهل الطائف أيضا في شوال وده كله في سنة الثامنة وده يمكن أن نسمعه في الحسم سنة الحسم طيب أغلقوا ابواب الطائف مدينة محصنة تحصين عسكري الاسوار تحيطها من كل جانب هناك قلاع هناك ابراج ولا يدخل الناس المدينة إلا من الأبواب إذا أغلقت الأبواب يتعذر على أحد أن يدخل هذه المدينة أو هذه القرية وهناك الحراس في الأبراج يحرسون الأسوار والأبراج اذا لا يمكن لأي جيش أن يدخل الطائف تحرك الجيش بقوته بمعظمها إلى الطائف وحاصره أغلقوا أبوابهم وسعدوا للحصار والقتال فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام بضعا وعشرين ليلة بضعا وعشرين ليلة سبحان الله شوف أعد في مكة يعني دخل مكة بسهولة وخضع الأهل مكة بسهولة وأعد 18 يوم في مكة كسر الأصنم والأوثن ودع إلى التوحد وغير صورة مكة كلها في 18 يوم وانقلب اهل مكة إلى مسلمين وموحدين والطافع الأذن ودانت مكة باطرافها ونواحيها واجزائها وأحياء للإسلام في 18 يوم لكن حاصر هذه القرية بضع وعشرين ليلة حصار مستميت، وقيل بضع عشرة ليلة هذا نزاع والعل هو الصحيح، وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا وتراموا بالنبل ورمى النبي عليه الصلاه والسلام حصونهم بالمنجنيق دي مدفع زي المقلاع كده بس لما بيجي يضرب بيضرب ايه بيضرب حجره مثلا تقولها يجي يجي مثلا طنين 3 مثلا زي المقلاع كده انتوا عارفين يا اخوانا ال يعني حاجه يتشد كده يوم راجع لورا تقوم ضرب الايه تقوم ضربه الحجره كده السحر بقى تقيل بقى يوم مضروف في الصور لكن صور متين فكان أول من رمي به في الإسلام أهل الطائف يعني الأول مرة يستخدم المسلمون المنجنيق لسلاح السلاح المدفعية عند حصار الطائف يبقى المسلمون استخدموا المدرعات سلاح الفرسان واستخدموا سلاح المدفعية اللي هو الـ المنجنيق إذا لابد للمسلمين أن يتسلحوا بأحدث الأسلحة في أسلحة يتسلحوا بها إلى الآن أكبر صاروخ موجود في الدول العربية الإسلامية مدى ما بيزدش عن 70-80 كيلو 70-80 هناك بعض القرى في الصعيد معها مدافع بتضرب 70 كيلو سبحان الله بينما نجد إسرائيل عمل صوريخ مدها تلت تلف كيل ايران بمساعدة فرنسية وهندية طورت سلاح صاروخ اسمه شهاب تلاتة مداء الفين كيل اذا الصليبيون واليهود والهنود كذلك اذا الوثنيون المشركون والصليبيون واليهود واخوتهم من المنافقين يتسلحون بأمضى الأسلحة أما أهل سنة فليس لهم إلا الله مضروب على أهل السنة أن يكونوا في قاع الأمم ولو هناك أي دولة أرادت أن ترفع رأسها وأن يكون لها شرف وسيادة تكاد حولها المكايد العراق كان لها مشروع طموح نووي ايه اللي حصل في الثمانينات إسرائيل دمرت المشروع النووي العراقي وهناك معلومات إن بعض الدول العربية كانت تعلم بذلك الأمر طيب المشروع النووي الباكستان لابد أن في باكستان واضطرابات في باكستان ليه لتكون القنبلة النووية في باكستان غير موظفة توظيفا رشيدا أهل الصلاح والخير يتم القضاء عليهم ومعلوم بأن دكتور عبد القادر خان اللي هو أبو الفكر الاستراتيجي النووي الباكستاني اتقبض عليه ليه يقال ان هو سرب اسرار نوية الى بلاد لها توجهات ارهابيه يعني هذا مع دول المسلمين بينما اليهود والنصارى والبوذيون وعابده البقر يصنعون انضل اسلحه دون ان يقف احد امامهم وروسيا الخبرة النووية يدوها لإيران والمجتمع الدولي بس يقول كده ما ينفعش سنشجب وسنقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية ولا نسمح مش عارف ده كله كلام فاض ده بقالوا سنين عشان فيه فشاهد أن المسلمين لأول مرة لأول مرة ده حدث في سنة الثامنة والقتال بدأ من سنة الأولى يعني بقلنا سبع ثمان سنين قتال لأول مرة يدخل سلاح المدفعية في الخدمة العسكرية الإسلامية تم قصف أصوار الطائف بالمدفعية بالمنجنيق طيب. ودخل نفر طبعا بقى في هناك فتحات حصلت في الصور فدخل نفر من المسلمين ودي بقى حاجة بقى جميلة برضك تانية تحت دباب المنجنيق عمل فتحة ففي هناك حاجة اسمها دباب ايه الدبابة دي؟ عبارة كده زي حاجة كده زي, زي الغواصة كده بس مصنوعة من الخشب المبلل بالخل ها مبلل بالخل ومبطنة بعدة بعدة مثلا طبقات من الخشب بين كل طبقة وطبقة هناك حاجة منؤة من الخل ولها عجل يدفعه الدبابة ديت فتجري على العجل نحو الفتحة يوم داخلين فيها لما يخشوا فيها ايه اللي يحصل؟ يوم طالعين من الدبابه يقاتلوا من حولهم فيقدروا ان هم يفتحوا الابواب يعني ما نصح ما نصح يعني إن الذين يركبون الدبابات دي قوات خاصة لها مهام محدده اذا القوات الخاصه دي ركبت الدبابات وانطلقت نحو الفتحات الموجوده في السور ايه اللي حصل ولكن أهل الطائف لهم خبره ولهم تمرس وهم مساعدون لكل الاحتمالات فصبوا عليهم الحديد المحمى فخرجت هذه القوات الإسلامية الخاصة من الدبابات فرموا بالنبل أول ما خيرهم ضربوهم بالنبل مش اشتابوا بسلاح الأبيض لا رموهم بالنبل فقتلوا من المسلمين رجالا طبعا انضربوا المنجنيق ومنفعش القصف المدفعي حصل في هناك عمليات خاصة للدخول بالطرق الهجوميه ما نفعتش العمليات الخاصة القوات البرية لم تستطع ايضا ان تحقق نصرا سلاح المدفعيه لم يستطع ان يصنع شيئا طبعا سلاح المدرعات الفرسان ما يقدرش يعمل حاجه اسوار عاليه وعند إذ النبي عليه الصلاه والسلام اصدر اوامره بقطع اعناب ثقيف الا خلاص بقى نبدا ان نعمل ايه سياسه التجويع والتبوير وضرب البنى الاستراتيجيه في هذه البلد المحاربه نبدا بقى ندمر البنى الاستراتيجيه الطائف بتعتمد على زراعه النخيل بياخدوا على زراعه العنب يزرعوا العنب وياخدوه ويعصروه ويصنعوا منه خمر معتق مضرب المثل بدا عمليه تقطيع الاعنام ومع ذلك لم يؤثر ذلك في شيء الناس عندهم استعداد لأنهم يعلمون إنهم لو ضعفوا سيدخل الجيش المسلم وسيقضي عليهم حياء موت ولكن هذا الأمر لم يفت من عضدهم في شيء ولم ينل منهم شيئا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وذا طبعا بعد مشهورة النبي صلى شاور بعض الصحاب رأيكم ايه في المسألة دي فقال بعضهم يا رسول الله ذب دخل جحرى لو اقمت عليه اخذته ولو تركته خرج إليك فاخذته يعني يا رسول الله كل الناس كلها دادت بك الاسلام وكل القرى اسلمت ولم يبق الا هذه القريه لو فضلت وصبرت أتفتح المدينة المدينه وتخشها وتهزمهم وهجبهم ولو انت سبتهم هم الواحد هم يطلعوا لك فكأن النبي عليه الصلاة والسلام آثر هذا الأمر لسيما بعدما لقى شدة ومقاومة عنيفة وخشى من شدة القتل بين الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال إن قافلون غدا إن شاء الله إن قافلون احنا مش بكر الصحابه عز علوم هذا الأمر يعني نفضل حاجة وعشرين يوم أو كم يوم بضع عشرة يوم دون أن نحقق نصرا إيه ما ينفعش فتقل ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نذهب ولا نفتح نسيبهم غير ما يفتح البلد فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغدوا على القتال اغدوا يعني بقى بكرة الصبح تجهزوا للقتال فغدوا فأصابهم جراح فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن قافلون غدا إن شاء الله فأعجابهم ذلك فضحك النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد من الصحابة اثنا عشر رجلا اثنى رجل استشهدوا على أسوار الطائف دون أن يدخل الجيش الطائف طبعا رجع النبي عليه هناك طبعا بقى الأسرة والغنائم والذرية والرقيق والعبد كلهم من اسرى حنين كلهم كمن اسرى حنين فوزع النبي عليه الصلاه والسلام المال على مسلمة الفتح وغيرهم من الاعراب ولم يكن في الانصار منها شيء ده أمر عجيب جدا لما حصل الفرار وبدرت الهزيمه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس صح فقل يا معشر الأنصار يا أصحاب السمره من الذين فاءوا بسرعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار آية الإيمان حب الأنصار والحديث في البخاري وفي غيره وزع وصلم بقى على الأعراب ومسند الفتح أبو سفيان اداله مئة من الإبل عيدين من حص مئة من الإبل بن بنومةي مئة من الإبل واللي اداله خمسين واللي أكثر واللي ولم يترك أو لم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار شيئا من هذه الغنائم فوجدوا في أنفسهم حزنا حتى كثرت فيهم القاله دي مساله مهمة جدا القاله اللي هي الشائعات بدوا يكلموا ينفع الكلام ده نطلع من بلادنا ونروح مكه ونطلع من مكه على حنين ومن حنين على اوطس ومن اوطس على الطائف ونرجع تاني الغلب ده كله ونلف ده كله ونقاتل ونقتل ده كله والذين تنكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسه اسلامه قريب عهد بالاسلام قريب عدل جهلية يعطيهم النشو ويمنعنا فكثرت فيهم القالة فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من جملة قوله فيهم اللهم كلام طويل جدا من جملة ما قال عليه الصلاة والسلام ألا ترضون يا معشر الأنصار شب يا أخواننا تصوروا بقى دلوقتي أنتم الآن لستم في مسجد أباد الرحمن انتم دلوقتي في حضيرة انتم الان الانصار الذين جالدتم بسيوفكم وتغربتم من اوطانكم وانغمست سيوفكم ورماحكم وانصالوا سلاحكم في دماء عدوكم ومنكم من وقع قتيلا ومنكم من كل ما فصار جريحا قطعتم الفياف وطويتم الصحراء وبعد هذا كله رجعتهم إلى بلادكم دون أن تاخذوا نصيبا تزعلوا تزعلوش والناس اللي داخلين الإسلام جديد بقالهم يومين ثلاثة مئة من النوق ولا ناخذ شيئا المال بالنسبة للمقاتل دعامة. دعامة المال المقاتل دعامة بيحتاج هذا المال من أجل ماذا ليتقوى بها على المعيشة ليزوج أولاده ليتقود به ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما اخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وجعل رزقي تحت ظل رمحي إذا من أعظم أسباب حصول الأرزاق الجهاد الجهاد وذلك الرجل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد تزوجت فقال النبي عليه الصلاة والسلام بكم تصدقت يعني دفعت ما رأدي قال أربعين مثقال من فضة يا أربعين مثقال من فضة فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون من أرض هذا الجبل يعني كأنت ت... أنتو بت ب... ب... إيه ديه ما فضة كده صداق ينفع كلام ده ثم قال لعلي أن أرسلك بعثا فأرسله إلى بعث ففتح الله تعالى عليه فكان فيه الرزق إذا المسلمين لا يتطلعون إلى الغنيمة باعتبار أنها غنيمة ولكن ده سبب من أسباب برضك القوت ولكنهم لا يجاهدون من أجل الغنيمه يجاهدون لإرضاء الله عز وجل بذليل قول عبد الله من رواحة تخافون من مِنْهُ خرجتم إليه ما خرجنا الا طلبا لإحدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده إذا المسلم بيجاهد اما ينتصر واما ايه يموت طب لو انتصر اذا عاوز غنيمه عشان ياكل الفرس وياكل زكت وياكل إلى الى ذلك فالغنيمه اخذها مسلمه الفتح الذين دخلوا في الاسلام قريبا فلما كثرت القال بداوا يكلموا بدأ ان من يجمعهم في الحضيرة أنتم الآن الأنصار وأنتم الآن مجموعون في حظيرة مكان واسع في الفضاء والنبي عليه الصلاة والسلام بينكم خطيبا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به يعني هم ينقلبون بالابل والاغنام وانتم تنقلبون بمن بمن بمن اولم بمن برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ولولا الهجرة لكنت امرأا من الانصار ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الانصار شعبا وواديا لسلكت شعب الانصار وواديها ثم قال الانصار شعار والناس دثار الدثار اللي هو الهدم الظاهرية الشعار اللي هو ما يلي الجسد، والإنسان لا يلبس الخاصة من ثوبه إلا في الداخل والخارج، يعني الفانيلا القطنية بتلبسها فوق القميص ولا تحت القميص؟ تحت القميص. يبقى القميص يسمى إيه؟ يسمى دثار. طب والفانيلا داخل القطن يسمى إيه؟ شعار. الفنيل القطنيه ديت اللي بتالي جسدك يعني أقرب شيء لجسمك يعني معنى ذلك ان أقرب الخلق إلي هم الأنصار سبحان الله فشبه النبي عليه الصلاة والسلام قرب الأنصار من كقرب الثوب إلى جسد الذي يلتصق به التصاقا شديدا سبحان الله فيقول ولو سلك الأنصار شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم بالأنصار والله الذي نفسي بيده دي احسن من كنوز الدوني احسن من كنوز الدوني الناس دلوقتي بتجي وبتالها ثراء الملايين فدعوه النبي عليه الصلاه والسلام هذه اعظم من كنوز الدوني ولذلك لما تيجي تروح المدينه الناس اللي راحوا حج عمره ويخالط الناس المدنيين الاصليين مش البخاريين وال والهنود والباكستان والمصريين اللي تجنسهم لا يخالط المدنيين الاصليين يجد فيهم رقه بخلاف اهل مكه فيهم غل يعني ارته له بكام ده يبص لك كده فين وفين لما اقول ده مثلا ب 12 ريال بينما اهل المدينه يعني لأنسى أبداً كنا نريد أن أشيري طمر الرجل يقول لي إيه يقول لي أنا عاوزك أن أريد أن من كل أنواع التمور. عنده مثل يقول خمسين نوع أكلت من دي طمر ومن دي تمر ومن دي طمر غيرت لما أشبعت وبعدين كل تمر أحلى من تاني لغاية في الأخر قلتوني سامحني أنا مش أقدر أشتري أخبالك بعد ذلك كل يبعد ذلك أكل يهيكين ومصر طمر وبعد ذلك كله قلت قلتوني مش أقدر أشتري لانه مش قادرة قال لي امر حل يعني ولا يهمك ولا أي حاجة أنا اظن ده لو في مصر ولا أي حاجة كان جار وركب السنجه وفتح من الصين فأهل المدينة فيهم رقه كأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أصابتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء ابناء الأنصار فبكى القوم حتى ابتلت لحاهم يا سلام يا سلام نشان ومكافأة وجائزة طابت نفوسهم وغسلت قلوبهم وصراحت أفئذتهم وخارجوا نشطين فرحين ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحضا يا سلام كيف انت يا رسول الله وسلم؟ انت بالدنيا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحضا ثم انصرف رسول صلى الله عليه وسلم وتفرق ذلك ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى اللهم على نبينا الحبيب محمد وعلى اله وصحبه